الامير يتمنى ملئ هذا المسجد رجالا كان ا ر ابي ظهر الشردي ق يرفض ثمن ك ف ر ا غاليا نعم والله ا ل ا ك ث ا ن الاموات لا يتباهون باكفانهم ابدا انهم في عالم غريب عالم غير عالم الدنيا الدنيا انت تتباهى بملابسك وداخلك الله اعلم ما فيه اما الاموات في قبورهم لا ينظرون الى الدنيا ولا الى الملابس التي عليهم ولا الى الاموال ولا الى الالوان انهم مشغولون باعمالهم وبسؤال الملكين لهم فماذا تفعل الاكفان ل ا ل الاسفال غ ا ل ي ة الثمن لاصحابها ふざけんなよ 「今夜は何をしてるのか」 ف ب ل ا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخساوا فيها ولا تكلمون رحيم. تعالوا الى الوصيه الثالثه يا عبد الله في حفرتي. لا ضريح لا رخام لا حرير لا اضواء مسلطه من الخارج كما يفعل الجهله فيها、واحد. ويدفن ا فيها واحد عمر يابى ويقول لابنه اقصد في حفرتي لماذا يا عمر قال عمر ان يكن لي عند الله خير وسعه الله علي ه وان كان لي عند الله غير ذلك ضيقه الله علي فمن الذي يوسع عليك ق ب ر ة ومن الذي يضيق عليك ق ب ر ة ا س أ ل و ا ا ل ب ي ن بنوا القبور وشيدوها عاليه طولا ا و ع ر ض وارتفاعا هل اغلت عنهم شيئا اذهبوا اليهم ونادوا عليهم وقولوا لهم اين من ب ن ى وشيد اين من عمر ومجد اين ا ل ف ر ا ع ن ة الشداد اين ث م ر د واين عاد اين الذين طغوا في البيت ش خ و ص و أ ش ك ا ل تمر وتنقضي ف ت ف ن ى جميعا والمهيمن باقي اتيت القبور فناديتها. اتيت القبور فناديتها ف ا ل م ع ظ م و ا ي ن الله م ا ذ ا مفتخر? ت س ا ن ى الصور. فيا سائلي عن اناس ل ن ض ر امالك فيما مضى ومعتبر وحد ا من لا يغفل ولا ينام يا عبد الله اقصد في حفرتي لا تجعلوها و ا س ع ة ولا غ ا ل ي ة الثمن ا ل و ص ي ة ا ل ا خ ي ر ة لعمر ماذا قال فيها لابنه عبد الله قال يا عبد الله ا س ر ع بجنازتي لماذا يا عمر يقال عنك انك ولي من اولياء الله فتفتخر كما يظن بعض الناس اذا ر أ و ا خ ش ب ة ا ص ر ع ت قالوا هذا ولي من اولياء الله وقد يكون من اشر خلق الله ويعتقدون ان ا ل ج ن ا ز ة اذا اسرعت او اذا ا ص ر ع ت ان صاحبها رجلا صالحا او ا م ر أ ة ص ا ل ح ة اسمع الى السبب الذي من اجله قال عمر ذلك قال ا س ر ع بجنازتي لماذا يا عمر ان كان لي عند الله خير قدمتموني اليك وان كان لي ان كان لي عند الله خير قدمتموني اليه وان كان لي عند غير الله ذلك فانا شر ت ل ق و ن ه من على اكتافكم ما قطع لنفسه انه من اهل ا ل ج ن ة وما قطع لنفسه انه ولي من الاولياء وما قطع لنفسه انه رجل صالح يا عمر بل انت خير يا عمر بل انت فاروق هذه الامه ة ي س ل ا م الله عليك في الاخرين وسلام الله عليك في الملا الاعلى الى يوم الدين يا من وصيت ولدك عند الموت ارفع ر أ س ي من على ا ل و س ا د ة وضعها على الارض لعل الله ان ينظر الي ن ظ ر ة فيرحمني ي يا من قلت ل اقصد في كفني يا من قلت لولدك اقصد في حفرتي يا من قلت لولدك اسرع بجنازتي سلام الله عليك وسلام على من علمك عمر اقول قولي هذا واسأل رحمه و ا س ع ة من عندك اللهم ارحم المتوفاه ر ح م ة و ا س ع ة من عندك اللهم ان كانت م ح س ن ة فزد في حسناتها وان كانت م س ي ئ ة فتجاوز عن سيئاتها ابدل عبارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها و ع ش ي ر ة خيرا من عشيرتها اللهم اجعل قبرها ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة ولا تجعل قبرها ح ف ر ة من حفر النار والحقنا بها على خير حال انك نعم المولى ونعم ا ل م ص ي ر وبالاجابه جدير وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم واستودعكم الله الذي لا تضيع و ذ ا ئ ع ه والسلام عليكم و ر ح م ة الله